وَإذعيدكُ اللهَّهُ إحدَ الطَِّ فَتَيْنِ أنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدُّونَ أََّ غرَذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُ لكم وَيريديدُ الله وَيُريديدُ اللهَّهُ أَ يُحِقَّ الحَقَّّ بِكَلِماتاتِهِ وَيَقَُعَدَابِرَكَافِرين. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغَاثُوكَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 اِذَا غَشِيَكُمْ عَسَأَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ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 ضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْمُبْكَمُونَ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 وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِنذاَا تُتسْلَ عَلَْهِمْ آياتةُنَا قَاوا قَدْ سَمِعْنَا لََ شَاءُ لَ قُلنا مِمثلْلَ هذاَا لَنَ شَاءُ لَ قُلنا مِمثل هذا إِهَا إِللاا أَسَطأََّلين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 وما كان الله معذبهم وهم يسترفون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لسميع عليم اذْيُرِكَ هُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ ترجع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 َدَأ بِآالِ فِ الرعوونَ والَّذينَ مِن قَدلِهِمْ كَفَروبِآياتاتِ اللههِ فَخَزَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِ اللهَّهَ قَوُّم شَديد العقاب. ذَلِكَ بِأَن اللهَّه لَم يَكُمُ غَيّيرًا نِعمَةًَ أَن مَهَا على قَوْمِن حتىَ يُغَيّيرُ حتىَ يُغَيّرُ مَا بِأَفُسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمعٌ عَليم كَدَأِّآالِ فِيععونَ والَّذينَ مِنْ قَضْلهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا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 فَإَِّا تَقَّفََّهُم فِي الحَبِّ فَشَدّْدُ بِهَِّن خَلْفَهُم لَعََّهُم لَعََّهُم يَذكَّرُون وَإَِّا تَقَفًَاَّ مِنْ قَوْمٍِ خِييانَةً فَن بِذءِ لَيْهِمْ على سَوَ إِ اللهََّ لاَا يُحِبُّ الْخَائِنِين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباط الخيل, الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وَآ غَرينَ مِنْ دُونِهِم لَا تَعْلَمونَهُ ماهُ يَعلَمُهُم وَماَا تُ فِقُونٍِ شَيئٍِ فيِي سَبين اللهِ وَفََّ إلَيكُمْ يُوَفَّ إلَكُم وَأَتُم لَا تُلَمُ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 واللهَّهُ عزيزٌ حَكِيم لَلَا كِتابَابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لَ مَسَّكُم فيِي مَا أَقَذْتُم عَذاابٌُ عظِيم فَكُلُ مَِّا غنِتُم حَلَلَ طَيّبَا واتقوا الله.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 يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 والَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِروا مَا لَكُمِّ وَلَا يَتِهِم مِنْ, من شَيْئِ حتىََّ يُهاجِوا وَإِناسْتَن فَرُوكُم فِي الدّين فَعَلَيكُم النَّصْرُ إِللاا إِللاا على قَوْمِن بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مثَاقُ